توقع أي شيء في هذه الدنيا وتجهز إنما الصبر عند الصدمة الأولى عرابي يعيش في باديته كل ما يملك من الدنيا زوجته وعياله بعض النوق اللي عنده أبل وخيمته هذا بيته وهذا رصيده وهذا العياله وأهله ما يملك شيء غيرها يوم من الأيام شردت الأبل كلها راحت فقال لزوجته وأطفاله اجلسوا في الخيمة سأذهب في إثرها ذهب الرجل يبحث عن الإبل طال به الطريق يتتبع الآثار حل الليل بات خارج وبعيد عن أولاده وزوجته خاف عليهم لكن إيش يفعل بالليل جاءت أمطار وعواصف واشتد قلقه على أطفاله لكن كيف له أن يرجع ما يستطيع أصبح الصباح أسرع إلى بيته إلى خيمته ما وجدها وين الخيمة رأى سيلاً قد جاء فجرى يبحث عن زوجته يصرخ ينادي أطفاله ما وجدهم بعد فترة وهو يبحث وجدهم تحت الترابق الدفنهم زوجته وعياله ماتوا رصيده وإبله راح حتى خيمته وبيته ضاع أخذ يمشي في الصحراء يبكي فجأة شاف ناقب بعيد من, من نوقه أسرع خلفها ركلته برجلها سقط على الأرض قام فقد بصره حتى عيونه راحت شنو بقال من الدنيا؟ ما بقي له شيء أخذ يصرخ وي زوجته وعياله وبيته وأمواله ونوقه وعيونه بيوم واحد شاف واحد سمع صوته شال معاه سمع قصته تعجب شنو هذا الإنسان ذهب به إلى الخليفة ادخل على الخليفة فقص قصته على الخليفة الخليفة تعجب قال وما في قلبك الآن الآن شنو تشعر فيه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ليس في قلبي إلا الرضا عن الله يوم القيامة بشرهم بالفضل العظيم تستقبلهم الملائكة تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار توقع أي شيء في هذه الدنيا سل الله العافية لكن إذا نزل بك البلاء كن صابرا دعي الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء أسأل الله أن يصبرنا وأياكم على بصائب الدنيا نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته